ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما بتلاه فقد ضر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتبكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحده ولا يوثق وثاقه أحد يا أيةها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخني في عبادي وادخني جنتي